بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يقرب بالدين فذلك الذي يدعو ليتين ولا يحب على طعام مسّين. فَأَيْنُ الْمُضْلِلِينَ الَّذِينَ هُمْ عُضَلَّةٌ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَادُونَ